أنت العليم بما نكن وأنت وحدك من يصون وبما كسبنا لم تآخذنا ووحدك من يعيد ما شئت يا ربي يكون أنت المهيمن والمعيم أنت المعيم كاف ولون خلقهم وفناءهم كاف ولون أوليس هذا آية لله لو